فانا غير مستفحس ولا مستفذ في احزاني فإنا اصبينت اي شيء بفاحشة فعليه النار على المحطات من العذاب ذلك لمن خشى على سمي والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يستبعون الشهوات أن تليلوا بينا العظيما يريد الله أن يخصف عنكم وخلق الإنسان الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقوب عليهم ولا الظلام وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَالَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عْدَوَانًا وَظُلَّمًا فَسَوْفَ نُصْمِيهِ نَارًا وَكَانَ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا تَضْضَلَ اللَّهُ بِنْ لَحْرَهُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصْيبٌ مَّا اتْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصْيبٌ مَّا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ تَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ مَتَالَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا كالواردان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجزل الصراق المستقين صراق الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضرور فالصالحات طالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشودهن فعبوهن وهجوهن في المضاير واطربوهن فإن أقعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا يصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القفى واليتامى والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجار ذو الصلح ذي الجنب وابن السمين ومن ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختهلا فقرا الذين يدخلون ويأتوننا باستغلال البخل ويبطون ما آتاهم جَزَاءُ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم رِّئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَلِيلًا فَسَاءَ مَثْوَىً الله فيهم عليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إجد الصراط المستقيم صراط الذين ألحمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أم إن الله لا يظلم مطال ذرة وإن تكحسلتا يضاعثها ويؤتيه المدينة أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم الزيني والسلسين كفروا وعقروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها ولا توهن تسك را حتى تعلموا ما تقولون ولا تجوب الا عابر سبيل الحجاج تسئلوا وهل كنت الله او على سفر او جاء احد منكم من الرائق هونا لا مستم ألم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُمْ فِي نُطَفٍ إِلَى الْكِتَابِ يَشْرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَكَفَى اللَّهُ وَيْلًا وَكَفَى اللَّهُ لِصِرَاطٍ مِنَ الَّذِينَ هَذَا يُحَرِّفُونَ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لَنَا بِأَلْفٍ نَصْعَنَ فِي السِّنِينِ وَلَهُ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَهَوَّرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ بِحُفِّهِمْ وَلَا إلا قليلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعمل جل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المقصول عليه ولا الظالم و... يا أيها الذين أوثوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مخذقا لما معكم من قبل ومس وجوها فنردها على أدبارها, فنردها على أدبارها أو ننعنهم كما لعنا أصحاب السبس وكان أمر الله مسعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يحرك بالله فقد استرى إثما عظيما أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ تُسَوِّيَ لَهُمُ اللَّهُ ۗ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي من, مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ قُلْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِسْنَامًا مِّنَّا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيرًا من الكتاب يؤمنون بالجبس والطاروس ويقولون للذين, كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له أم لهم نطيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس لخيرا أم يحددون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آب إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من قد عنه وكفى بجهنم انما سعيره ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم لنا عن كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقهم العذاب ان الله كان لَهَا مَنْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَدْخُلُوا ظِلٌّ فَلَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغطول عليهم ولا الضوء وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الله أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فَأَنتُمْ مُّصْلِحُونَ وَإِن نَّكَثْتُم غَيْرَ الْحَقِّ فَإِنَّ اللَّهَ, الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ رزوح إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالمال واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون, يريدون أن يفعلون يتحاكموا إلى الضاروت وقد أمروا أن يذكروا به ويريد الشيطان أن يضي له صلالا مغيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الضام وإلى الرسول رأيت المنافقين يقصدون عنك فدودا فكيف إذا أصابتهم مطيمة بما قدمت أيديه ثم جاءوا فيحركون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يحلموا الله ما في قلوبهم فأحرص عنهم وعظوا وقل لهم في أن تسلم قولا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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ فِي لا تغفر الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كسبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا منهم يَغْرِقُكُمْ مَفْعَلُهُ مِنَ الْقَلِيلِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُّون بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَأَثَيْنَاهُم مِّنَ الَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ لَا وَلَدٌ وَلَا دِيْنٌ وَلَا شَفِيعٌ مع <تصفيق> الله عليهم من النبيل والصديق والشغدا والقانتين وحسن اللهك الله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 فَلَوْ خُذُوا شِفْرَكُمْ فَانْفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْتُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَيْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ جَنِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ تَرْنٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَم تكن وبينهم ودة يا ليس لي كنت معهم فأكود فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذي ليشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نغذره أجرا عظيما وما لكنا تقاتلون في سبيل الله والمستصعفين من الزجال والنساء والولدان والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل النار والذين جفروا يقاتلون في سبيل الصامون فخاسلوا أولياء الشيطان إن الشيطان كان ضعيفا الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظالم لَمْ يَزَرِ إِلَّا الَّذِينَ صِينَتْ لَهُمْ أَيْدِيُهُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجم قريب قل متاع السنة قليل والآخرة طير لمن اتقى ولا تغلمون فتيلا حينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُخْفِ غَثَ نَ دُنْيَا يَقُولُوهاٰ ذٰهِ مِنْ عِندِ الله وَإِن تُصِبْ سَيِّئَةٌ فَقَدْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَمَا أَطَاعَ جَمِيلَ سَنَأْتِيهِ سَلَامًا وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَى الرَّسُولِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ الله الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى ويقولون طاعة فإذا باتوا من عندك بيت طائفة من مبغير الذي تقول والله يكتب مَا يبهتون فأعرص عنهم, عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاك أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ بِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا بِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْلِ أَوِلْ خَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَسُّوهُ مِنَ بسم الله الرحمن الرحيم وروحنا تبعته الشيطان الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفور عليهم ولا الظالمين فقادل في سبيل الله لا تكلف إلا نفت وحبط المؤمنين عسى الله أن يكذب بأسا الذين جذبوا والله أشد بأسا أشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له لطيم منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كثل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حميتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعا الله حبيبا الله أكبر الله اكبر الله أكبر أسمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك ياك نفتعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فما لكم في المنافقين فئتين والله أرفسهم بما كسبوا أتريدون أن مَن من أضل الله ومن يضلل الله فلم تجد له سبينا ودوا لو تكفرون كما كفروا فلا تستخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تستخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِ الذيينَ يَْصلونَ إِناَا قَوْنِ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم مثَاقُم أَ جكُمْ حَصِرَكْ سدهُم أَو جَ أوُكُمْ حَصِرَ صُدهُمْ أَ يُقاتِلُكمُمْ أَْ يقاتِلوا قَوْمَهُ وَلَْ شَ أَ اللهَّهُ لَسَنقَهُم عَلَكُم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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقَمُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ تَقَدُّوهُمْ وَأُلَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا الله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 مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَعَمَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظيما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 فَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الفسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما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 فأائك مَأوامُ جَهنم وَثت مصير إلا المصباف من الجال والّثاء وَوذان لا يستطيرون فيلا لا يستطير تيلَ وَلا يتدون تد فود وَعَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله, وكان الله, غفورا رحيما الله, الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت له الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن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 إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين, كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المفتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين آمِين إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الذين يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا فَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ ثُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْتِبْ إِثْنًا فَإِنَّمَا يَكْتِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانوا الله عَمًا حَكمام وَمَي يَْتِب خَطِيأَةَ أَوْ إِثْنَ ثمَُّ يَوْمِد بَد ثمُمَّ يَرمِدهِذد أَ فَقدحتَمَ لَ تَ وَإِثْنَ مدينام وَلَلَا قَبْل اللله عَلَيكَ وََرحمَتُهم م الطَّ إَةُ مِهُم أَ يضيّ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 خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرتول من بعد ما تبين له الهدى ويستبع غير سبيل المؤمنين وَيَكَادُ غَيْرُ سَمِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ يُوَلِّيهِمْ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظل إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَئِن لَّنَّهُم وَلَأَمَنَنَّ إِنَّهُم وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُبَتِّكُونَ آذَانَ وَلَا مُرِنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ كِسَرًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الظالمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن اولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيراط ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع عليه لتاه ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطان ويستفتونك في اللساء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيَتَانَ في النِّسَاءِ اللَّهِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِثُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَانَ بِالْقِصُّةِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما, فلا جناح عليهما أن يفلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان غطورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوه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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً, كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لينجيهم تبين بشرين منافقين بان لهم عذابا اليما الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ الله يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم انتم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله, الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَانًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَأُولَاءِ وَلَا إِلَى هَأُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله واخلصوا دينهم لله مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعبادكم ان شكرتم وامننتم ما يفعل الله بعبادكم ان شكرتم وامننتم وكان الله شاكرا عليما الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين تبحتنا ربك الأعلى الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل له غطاء ان احوام سنقرئك فلاتا فالا ما شاء الله انم يعلم الجهر وما يخفى وان يسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكران سيدذكر من يخشى ويتجنب هالاشقام الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤفعون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر الله أكبر سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَ رَبَّنَا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 يا الله لنا وعليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله اللهم الله اكرم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين قل هو الله أهد الله صمد لم يلد ولم يرد ولم يكن له كفوا أحدا الله أكبر تمع الله لمن حمده ربنا ولتلحى اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسراطين يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى طراط متقيم اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك وبارك لنا فيما أعطيك واصرف عنا برحمتك شر ما قضيك إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاجيك تبارك ربنا وتعاليك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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبطارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يرنا واجعل لله ما هي دارنا ومقرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم أحسق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإحواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا, يا, قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجمرنا لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفلهم بالماء والسلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا فما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآدي والرحمات اللهم افتح له في قبره مد بصره اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عقاب ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأختم في عمله واختم لنا وله بقاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفي السرب المحروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنجل مستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم فرج همهم اللهم نفي السربهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك باليهود الغاصدين اللهم شتد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم عليك بهم فإنهم لا اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بشر فأشره بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ أمننا ورجال أمننا برحمتك وقضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الصيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه وأبناءهم لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاك أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبتاه مستهda كفه والتنصرك فنصرته والتغطرك فغطرت له برحمتك وجودك وقضلك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما دارت على على ابراهيم وعلى آل ابراهيم صلى حميد مجيد